الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل فمنهم من أهلكها بياتا أي ليلة ومنهم من أهلكها وهم قائلون أي في حال قيلولتهم والقيلولة الاستراحة وسط النهار يعني فاحذروا تكذيب رسولي صلى الله عليه وسلم لعلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وقوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وقوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ثم بين أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله وللكافرين أمثالها إلى غير ذلك من الآيات وقد هدد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلا في حالة النوم أو ضحا في حالة اللعب في قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون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 قوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي أهلكها في حال البيئات أو في حال القيلولة لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين وأوضح هذا المعنى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 في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم حدثنا بذلك ابن حميد حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم قال قلت لعبد الله كيف يكون ذلك قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم وبيّن في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممه ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم قال في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وقال في الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وبين في موضع اخر انه يسال جميع الخلق عما كانوا يعملون وهو قوله تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وهنا اشكال معروف وهو انه تعالى قال هنا فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين وقال ايضا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقال وقفوهم إنهم مسؤولون وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة مع أنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنزيده إضاحا هنا إن شاء الله تعالى اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخصه بكونه عن الذنوب وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فخصه بذلك أيضا يتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموؤودة مثلا ليس عن ذم فعلوه فلا مانع من وقوعه لأن المنفي خصوص السؤال عن ذم ويزيد ذلك إضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم الآية وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقرية لأنه نوع من أنواع العذاب ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى غير ذلك من الآيات وباقي أوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنيا وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق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 قال المؤلف رحمه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته هي العلم وهكذا في قولهم قادر مريد حي سميع بصير متكلم فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله فلنقصن عليهم بعلم ونظيره قوله تعالى أنزله بعلمه الآية وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته